بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأم Slechts een beetje te zeggen, ja, ik ben er niet van tevoren. Ik ben في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ختل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره thumma nog, ik yassara thumma amatahu om u te vragen om u صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فَاكِنَتُ وَأَبَا مَتَى عَلَّكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِهِ وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه فإذن عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة